فَإِذًا لَّمِنَ الضَّالِّينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَسْتُمُونَ الْحَقَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا رُجُوهَكُمْ شَغْرَهُ لَأَنَّ لَا يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجْجَةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِ وَلِيُتَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أُوْصِنَ لَكُمْ رَسُولٌ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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والدوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبس فيها من كل دابة وتصريف الرياح, الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 اذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا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 كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما للطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة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 وإن الَّذِينَ الذي فِي في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا رجوهكم قبل المشرق وَالْمَغْرِبِ وَلَا البر ومن آمَنَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَفَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما مع فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدهم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 هُوَ مُنَظَّنَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهدى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَلِيقًا أَوْ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَذَا وَقِيلَ توكَّرِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي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 ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إن حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون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 وقاتموهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن تهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 وأحسنوا إن الله يحب المفسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحفقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله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 فمن لم يجد فصيام ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الحج وسبعة إِذَا رَجَعْتُمْ تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا ازال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله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 من عرفات فاذكروا الله عند المشعر لحرام واذكروه كما, كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن أفاض الناس واستغفروا الله إن الله رسول رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب